الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْرِ قُرْبِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا இலி அம் து அலி கும் அபல் துக்கும وَتَقُولُ يَا مَن لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِذِ ابْتَلَايَ بَتَلايَ بَرَاجِيمَ بُغِي بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَال إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ம் <laughs> جَاءَ لَنَا الْبَيْتَ مَسَبَّتًا لِّلنَّاسِ وَأَمِنُوا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن இணியுறோ பைத்திய وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا هُوَ الَّذِي مِن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَال